117. وإلى ثمود أخاهم صالحا 118. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 119. قد جاءتكم بينة بكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تؤلفي أرض الله فذروها تؤلفي أرض الله ولا تمسوها بسوء فَيَا أُذُكُم مَعَذَابٌ